يا مسلما يا مؤمنا ترك الجهاد آلا يعيب والنصر يحيه السلاح فنضيل الوطن السليب <تصفيق> يا مسلما يا مؤمنا ترك الجهاد آلا يعيب والنصر يحيه السلاح فنضيل الوطن السليب وظلم إن قالت يدا فلو الجهاد هو الطبيب سفكوا الدماء على الثرى في ساحة الشرف الرحيم سفكوا الدماء على الثرى في ساحة الشرف الرحيم فتناثرت أشلاؤهم تشتور حلع في المريب يا مسلما يا مؤمنا تركوا الجهاد والنصر يحييه السلاح فنمض للوطن السليب يا مسلما يا مؤمنا فكل جهاد ألا يعيب ونصر يحييه السلاح فنمض للوطن السديب والظلم إن طالت يداه فارد الجهاد هو الطبيب وتساقطت أطفالهم تروي جرم الرهيب وتساقطت أطفالهم تريص ظل جرم رهيب قد جارت الدنيا بهم في واقع المر العصير يا مسلما يا مؤمنا فكل جهاد ألا يعيد والنصر يحيي السلاح فنمض للوطن السليب يا مسلما يا مؤمنا فكل جهاد ألا يعيد والنصر يحيي السلاح فمنظر الوطن السريب وضره إن طالت يده فارض الجهاد هو الطبيب فقدت فكالا بينهم كان في الضريح ضدت فكالا بينا تنعى شهيدا في الضريح يا أمتي عبثت بنا قاعد غدر تستبين يا مسلما يا مؤمنا ترك الجهاد يا يعين هو النصر يحييه السلاح فننظر الوطن السليم يا مسلما يا ممنا فقل جهاد ألا يعيب والنصر يحيي السلاح فننظر الوطن السليم وظلم إن طالت يداه فقل الجهاد هو الطبيب ضع الدلاد ويلنا ونظل نبكي للغريب ضع الدلاد ويلنا تدعو نساء بيننا كف البكاة كف النحي يا مسلما يا مؤمنا ترك الجهاد ألا يعيب والنصر يحيي يحييه السلاح فنوضل الوضن السليب يا مسلما يا مؤمنا ترك الجهاد ألا يعيب والنصر يحيي يحييه السلاح النظير الوطن السميع وظلم إن طالت يده فرد الجهال والطيب والبغي جاوزه العداء الطيم لل والبغي جاوزه العباد والضيب للأقوى يبيح السيف أصدق للورى والنار أقوى أن تصيب يا مسلمان يا مؤمنا فقل جهاد ألا يعيب ونصر يحييه السلاح فنمضل الوطن السليب يا مسلمان يا مؤمنا فقل ألا يعيب ونصر يحيي السلاح فنمضي الوطن السليم وظلم إن طالت يده فرد الجهاد هو الطبيب فرد الجهاد هو الطبيب.